وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَا خَالِدِينَ فِيهَا هُلَاءَكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُلَاءَكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاء يَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه